المرء يعرف ب ا ل أ ن ا م بفعله وخصائص المرء الكريم ك أ ص ل ه اصبر على حلو الزمان ومره واعلم بان الله بالغ امره واعلم َْ ب ِ أ َ ن َّ الله ََّ بالغ َُِ أ َ م ْ ر ِ ي